السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن فيئات في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وهاديا إلى الناس أجمعين فأحيى الله جل وعلا به قلوبا غلفا وأنار به أعينا عميا وآذانا ثم فرك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صل ربي وسلم وزد وبارك على هذا النبي الصادق المصلح الأمين وعلى آل بيته الصيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى التابرين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الوصية الجامعة المانعة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله جل وعلا فهي وصيته للأوائل والأواقر بها تقف الضمائر وترق المساعر وبها النجاة يوم تبل السرائر إلى القلوب لدى الحنابر فأوصيكم نفسي بتقوى الله جل وعلا كما أمركم بذلك فاتقوا الله وأصلكوا ذات فيهكم عباد الله لقد جاء ديننا الإسلامي بالحث على الألفة والجماعة والتحذير من الفرقة والخلاف والاختلاف في آيات كثيرة وأحاديث غفيرة دعانا فيها الإسلام إلى طفاء القلوب وإلى طفاء النفوس وإلى تآلف القلوب وجعل على ذلك أجرا عظيما وفضلا كبيرا وحذرا من كل ما يناقض سبيل الصلح والإصلاح والاجتماع بين أهل الإسلام قال كبحانه وأتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال سبحانه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وقال سبحانه ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريسكم اصبروا إن الله مع الصادرين وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وجعل من صفات المؤمنين الذين هم في جناة النعيم على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ولوفاكم الحديث المشهور الذي نسمعه مرارا وتكرارا عند مسلم وغيره بقصة في عبد الله بن عمر بن عاص لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فتبعه ابن عمر رضي الله عنه وكان منه ما كان وأقام عنده ثلاثا وفي آخر الحديث لما لم يجد منه كثرة صلاة ولا صيام ولا سيء من ذلك مما كان يعتقده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فحكى عليه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وطالب منه أن يعرف ماذا يفعل فكان الجواب ما هو إلا ما رأي غير أني أبيت لا أجد في نفسي غلا أو غزا على أحد من المسلمين على خير أعطاه الله إياه والاستقراب في هذا يقول وليس هو المقصود من حديثي يا معكم اليوم فالشاهد أن دين الإسلام حرف على التماسك والدآلت والاتفاق والاتماع ودع إلى سلامة الصدور وصفاء القلوب والحذر من كل كبب يوصل إلى التشاهن والتباغب والنفرة والاختلاف لكن هذا الله إلا أن يقدر فيئاً أراده وربنا لا يسأل عما يفعل وهم مسألون قدر الله كوناً منه تقديراً كونياً أن يحصل الخلاف بين الناس وأن يقعى التنازع بين الناس أفراداً أو جماعات أو قبائل وطيائل أو بلاد كما دلت على ذلك جملة من الآيات القرآنية والأمر كما قال الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فالاختلاف هنا تقدير كوني قدره الله كونا لكن لم يأمر به شرعا فالله قدره تقديرا كونيا كما قدر الزنا وقدر السرقة وقدر سائر المحرمات لكن ما أرادها الله وما أمر بها وما دعا الناس إليها بل حرمها على الناس ودعاهم إلى تركها ويجتر لهم أسباب البعد عنها حتى لا يتكي الناس على القدر فيقع في الحرام ويترك ما أوجبه عليهم رب البريات وذا كأمر يطول ليس مجاله أيضا في كلامنا اليوم لكن الخلاف واقع والتنازل حاصل أمر قدره الله جل وعلا لكن لم يأمر به ولم يدعو إليه بل جع إلى ربه وحتى إلى دفعه وبين جل وعلا أن رب الناس عند الخلاف إلى الحق وإلى الهدى وإلى التصالح والإصلاح أمر محمود شرعا دل على ذلك قول ربنا جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاع بين الناس ومن يفعل ذلك بصداء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وفي آيات أخرى بيّن الله جل وعلا واجب المسلمين عند الحصول عند حصول التنازل والخلاف بين طائفتين قال ربنا جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأفلثوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأفلثوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله ودعان الله جل وعلا إلى التعي للإصلاح بين المتخاصمين من المؤمنين إذا كانوا أفرادا قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ودعان الله جل على إلى السعي للإصلاح بين الزوجين قال جل وعلا في معرض ذكر النشوذ والخلاف بين الزوج وزوجته والصلت قير وفي الآية التي تاليها إن يريد إصلاحا يوضبق الله بينهما ثم أمر الله جل وعلا أمرا عاما بتقواه والخوف منه وأن يقع الناس تحت جائرة الصلاح والسلح والتراضي والإصلاح قال سبحانه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم والكلام حول السلح والإصلاح أمره يكون لكن كما قلت لي مقصد من كلام معكم اليوم سيأتي سباعا فانتبهوا على الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا حجة علينا هذا هو منهج القرآن أما منهج خير الأنام عليه الصلاة والسلام فقد كان سبقاً في ذلك في البخاري من حديث سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن أهل قبائل تراموا بالحجارة وقتتلوا حتى كاد يحدث الاقتتال بينهم فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه اذهبوا بنا حتى نفلح بينهم وجمع الله جل وعلى قلوبهم به عليه الصلاة والسلام وأصلح ذات بينهم حتى كبر الناس حتى كبر الناس وهللوا طرحا بهذه النعمة ألا وهي نعمة الإصلاح بين المسلمين ولما أراد اليهودي أن يوخ على داوة بين الأوس والخزرج بعدما دخلوا في الإسلام حسدا من عند أنفسهم بعدما جمعهم الله على دين نبينا عليه الصلاة والسلام فبينما هم جالسون اذ دخل عليهم هذا اليهودي اللعين فأوقض حرارة العراق التي كانت بينهم في الجاهلية يوم بعاة وظل يذكي نار العداوة بينهم حتى وقع بعضهم في بعض وهموا إلى سيوفهم ليقتتلوا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعمد إليهم وقال أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة فترك القوم أسلحتهم وتأثروا وبكوا وعانق بعضهم بعضا وألف الله جل وعلا بين قلوبهم وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول رد الخصوم إلى المصالحة فإن الأمر إذا وصل القضاء فإنه يورف ضغاء رد الخصوم حتى يصرعه فإن الأمر إذا وصل القضاء فإنه يورث الضغاء وكان أبو عمر الأوزاعي رحمه الله ورضي عنه يقول ما خطوة أحب إلي من خطوة لإصلاع ذات البين بين المسلمين وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا أخبركم بأسضل من درجة الصيام والصلاة والصدقتي قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاء ذات البين فإن فساد ذات البين الحالفة والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة فالشاهدون مما ذكرتم أن الخلاف يعفع وأنه لابد أن يقع تقديرا ثونيا منه جل وعلا لكن الله أمرنا بأن نرد الخلاف إلى ما يحبه ويرضاه من التراضي والتسامح والمصافحة والمسامحة حتى لا يقع بعد ذلك ما لا يحمد عقبى وقفة مهمة نطف عندها وهي أما الخلاف يبدأ يسيرا ويقول صغيرا بين الرجل وزوجته أو بين الولد وأبيه أو بين الأخي وأخيه أو بين الجار وجاره أو بين زو الهيئات وأصحاب الفضل والمكانة بعضهم البعض أو بين عائلة وعائلة أو قبيلة وقبيلة أو بلدة وبلدة فالخلاف يكون في مبدأه يسيرا طغيرا لكن شياطين الجن وشياطين الإنس يأبوا إلا أن يذكر نارا هذا الخلاف فيزداد ويكبر شيئا فشيئا حتى يصبح شرا مستطيرا ويحدث ما لا يحمد عقباء فتنتهى كل فرماء ويقرأ الناس في الأعراض بل يصل الأمر إلى إسارة الدماء وقتل الأنفس المعصومة البريئة بغير حق بسبب هذه النزغات ولذلك هناك وقفات وصفات ومبادئ ينبغي أن نضعها أمام أعيونا للسعي بين الناس في الإصلاح وعدم فساد ذات البين فيما بينهم أولى هذه الأشياء وأولى هذه الرقافات أما المؤمن إذا رأى خلافا بين فردين أو بين ثلاثتين أو بين قبيلتين فينبغي أن ينتفض للإصلاح بينهما ولا ينتظر حتى يدعى بل عليه أن يبادل وأن يتعى لرؤب الفتنة في مهبها قبل أن تستفحل وتزيد فإنها إن زادت واستفحلت تعوب بعد ذلك حلها وهذا واقع مشاهد كما قلت الخلاف يكون يسيرا وصغيرا وسهلا جدا ان يحفر ان يدفع في سرية تامة دون ان يورفع بين الناس ودون ان يشطع بين من لا يرتغون بين الناس سلامة النهار واسم العلاقات ولذلك سينبغي على الساعين للاصلاح اذا ما رأوا خلافا بين فاربين او فائفتين ان يهبوا مباشرة للسعي بينهما لوأد الفتنة في مهدها الأمر الثاني ينبغي على السعي للإصلاح أن يكون ذا علم وأن يكون ذا بصيرة وأن يكون ذا عقل وأن يكون ذا وجاهة حتى يسمع له حتى يسمع له وإذا قضى وفتل وقارب بين وجهات المظل المختلفة يكون هذا على أساسي المسوي لماذا؟ حتى لا تضيع الشخور وحتى لا يحلوا حراماً أو يحرم حلالاً كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطلح بين المسلمين خيراً إلا طلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكذلك حتى نراب أثارتاً في الإصلاح بين اثنين أو طائفتين وهذا الشرف مخالف لسرع الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث عنه أنه عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس من سرع الله فهو حراح وإن كان مئة شرط هكذا بمعنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي إذن على سائل الإصلاح أن يكون من أهل العلم والبصيرة كذلك أن يكون من أهل العقل والخبرة وإن توجاع في حل الخصومات والخلافات والمشاكل بين الناس لأنه إذ كانت انتهى أرضية خصبة من الخبرة والفقنة فإنه بفضل الله جل وعلا وبنمن عليه من هذه الخبرة ومن هذه حكمة فإنه يستطيع فضلا من الله جل وعلا أن يحصر الخلاف وأن يصل إلى القلوب فيهدي فيه الأوضاع ويجمع بين النقضين الأمر الذي يريد ذلك ألا يتبغزل في الإصلاح بين الناس من لا يقبل عند الصرفين أو عند أحد الصرفين وإن كان عدلا في نفسه وإن كان عدما في نفسه فهذا أمر واكع ومحسوس ومشاهد فقد يكون الرجل عدلا وأهل كثاث إلا أن أحد الخصمين لا يقبل وجوده ولا يحب أن يكون وسيطا عندئذ لا ينبغي لمثل هذا أن يتدخل فينبغي لغيره أن يتدخل لماذا؟ لأن هذا لن يزيد الأمر إلا بعدا وتباعدا وقصول الخلاف وعدم التقارب بين الكثمينين الأمر الذي يلي ذلك لابد أن يكون الساعون للإصلاح ليسوا من أهل التركرة والنميمة والمضالغة في الخول لأنهم عندئذ سيترتبوا على دخولهم حصول شر وفساد عريض كما هو حاصل وواقع ومشاهد بين الناس كذلك ينبهي ان لا ينقل احد الوسطاء بين المتخاصمين كلاما يتوكب عليه نفرة القلوب حتى وان كان صبقا ولذلك ونت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ليس الكذاب الذي ينمي خيرا او يقول خيرا الذي يصلح بين الناس سينمي خيرا او يقول خيرا ان ينقل سلاما طيبا من خصم إلى آخر حتى تلينا قلوب وتهجأ النفوس ولا تتسع قوة الخلاف فيما بينهم لكن بعض الناس لا أفضح ذلك فينقل سلاما سبقا قد يكون نقل مثل هذا الكلام سبب في الوقيعة والزياد الشر والسوء بين المسلمين المتقاطمين ناهيك أن بعض الوسطى الذين يتدخلون لحل الخلافات بين الناس بعضهم بعضا لا يحسنون النقل أصلا هم لا يكذبون ولكن لا يعرفون كيف ينقلون الكلام فيفسدون من حيث أرادوا أن يفلحوا فأمثال هؤلاء بد أن يستبعدون كذلك لابد أن يونح أن الخلاف إذا كان بين شخصين لهم مكانة في المجتمع وضجهة عند الناس فإن الأس أن يستر أن يستر هذا الخلاف وأن يسعى للتفالق بينهما في أضيق الحدود الممكنة لماذا؟ لأن الأمر إذا شاء وفشاء فإن الشيطان قد يتدخل لدى أحد الخصمي فتكبر نفسه ويرى أنه قد افتضح أمره وسأنه ويريد حقا لا بد أن يعلن وقد لا يستطيع أن ينال ذلك فيتوقف الناس عن الإصلاح وتزداد القطيعة ويطول الخصام بين الناس جني ذلك انه اذا كان الامر متساعبا وتقارب الحق بين فرقين وبين فردين كم يستطح الذي يقضي بينهما ويقصل بينهما ويسعى للاصراح بينهما ان يحط حقا او ان يبصل باطلا عند اذن تقدم العفو عندئذ يقدم العفو وتقدم المسامحة والحس على التراضي وأن يغلق باب الخلاف إذ أن الأمر لم يتبين فيه المخطئ من المصيد أو المخطئ من المضطل أو أن الأمر قد تشعب وتدخل فيه أصناف من الناس لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة ويتعون من الفساد والوقيعة بينهم لغض في نفوسهم وقلوبهم بعد ذلك إذا كان الخلاف بين فريقين له جدور ولو تاريخ ولو ماض يسعب أن يقضى فيمدل أن يففل فيه فليس من الحكمة عند إذن أن يغلق وأن يغلق ضابه بد أن يففل فيه لا فيما إذا كان هناك حق ظاهر وباطل ظاهر فعند إذن ليس من الحكمة ولا من العجل ولا من الصلح أن يغلق مثل ذلك فلابد من فصل القضاء وإذا كان فصل القضاء عند إذن فيكون علنا ويترتب عليه ضرع بالظالم او ان نفسه تكبر عندئذ وانه اذا ما اخبر بانه على بعث وانه ظالم في جلسة خاصة في اقل عدد محدود سيرتدع وسيرجع عندئذ الكثمان او لا والتضييق في المجالس او لا لان الغرب هو سلامة القلب وسلامة الصبر وحصول الالفة بين المسلمين بعضهم بعضا هذه الوقفات أردت بيانها فيما يتعلق بالساعين للإصلاح بين الناس وأنه ينبغي على كل مسلم يعرف نفسه أهلية لإقامة الصلح والطراض بين الناس أن يتخاذل وأن يتكاثل وأن يقوم مبتا بمجرد تمئه لخلاف بين أفوي أو بين عائلتين أو بين قبيلتين على النحو الذي بيّنته لكم وإلا فالموضوع فيه تشئيب وتفصيل ويكون ويكسين ما ذكرنا إن كان خيرا فمن الله وإن كان شرا فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه ضراء أسأل الله جل وعلا بأسماءه الأسنى وصفاته الأولى أن يوفقنا لإصلاع ذات بيننا وأن نجعل قولنا سديدا ورأينا رفيدا وعملنا صالحا مقبولا مبرورا أقول ما سمعتم ويستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الطادق في قيله ومن أفضق من الله قيلا الهادي إلى سبيله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أحمده تعالى وأشكره إقرارا به وتوحيدا وأتوب إليه وأستغفره إنه كان بالمؤمنين غفورا رحيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا كدك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحفه ومن ثار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الناس لقائل أن يقول وما ذلك لا تتكلم عن العقل أليس هو أجزاء وهو أخرى وهو أولى فنقول هو أولى وهو أخرى وهو المقدم لكن للعقل ثق لا يفقهه كثير من الناس ولا يصبره كثير من الساعين للإفلاح بين الناس فقد دلت آيات ربنا ودلت أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم على أن المسلم ينبغي أن يتصف بصفة العفو والصفح والمسامحة وقد ألف أهل العلم في ذلك كتبا خاصة تدعو إلى العفو والمصافحة والمسامحة بين أهم الإسلام لكن العفو ليس على طول الخط يكون نافعا ويكون محمودا بل منهم هو محمود ما هو مذموم اسمع لقول الله جل وعلا وهو يذكر لنا صفاة المؤمنين في سورة الشورى بعدما ذكر جملة من صفاتهم فقال والذين إذا أصابهم البغي هم ينفطرون ارجع إلى ما قاله الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره لهذه الآية وما قاله الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في تعليقه في جامع العلوم والحكم وإلى ما قاله الشيخ الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية كلاما معناه في بيانه أن مستطعات المؤمنين القدرة على الانتصار إذا أصادهم الدفع والظلم ممن ظلمهم فليس هم من المستكينين ولا من الاذ الله بل اذا ما بغي عليهم وغلموا فإنهم ينتصرون ممن ظلمهم فإنهم ينتصرون ممن ظلمهم ولذلك لما دع الله جل وعلا الى العفو قال لذلك بالصلاة والاخلاة وحصول رد الحقوق الى اهلها فقال جل وعلا فمن عفى واصلح فاجره على الله ولم يقل فمن عفا فاجره على الله بل قال فمن عفا واصلح فاجره على الله يقول ائمتنا ان العفو الذي دعا اليه الاسلام العفو الذي يترتب عليه الصلح والصلح هو الذي يترتب عليه رد الحقوق ورد الحقوق هو الذي يترتب عليه اعتراف المخطئ بخطئه واعتذاره من ذنبه وائمه بأنه قد أخطى عندئذ ينبغي على طائب الحق أن يعفوه ولا يقبل منه شيئا هذا هو العفو الذي أمر الله جل وعلا به وحس عليه وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما كان من يوسف وإخوته جعل مكان من ظلم وبغي عليه وحسد له ولما وصل إلى مرضي القدرة على الانتقام والانتفار وبلغ مكانة دوّعه الله إياها قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أفي فبمن الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المهتمين ماذا قالوا قالوا سالله لقد آترت الله علينا وإن كنا لخافئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذا اعترفوا وقالوا إنا خاطئون عند إذن أفى عنهم وقال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لكن يطلب العفو ممن يشعر بأنه قد ظلم وضغي عليه دون أن يعتبر الظالم قال بعض الثلاث أمروا أن لا يذلوا حتى لا يتجرأ عليهم الفتاح فإن المؤمن إن كان كذلك فهذه علامة زلة ومسكنة وليست بعلامة حزة ومكانة وعفو وهكذا ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان من مصح, من مصح ابن أكاثة وهو ابن خالته وقع في عرض أم المؤمنين وقال فيها بنزور والإفك والبهتان في حادثة الإفك الشهيرة ماذا كان من أبي بكر منع نفقته عن مصطح ابن أتاتك رضي الله عن الجميع فعاتبه الله جل وعلا فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم فالله غفور رحيم قال أبو بكر بلى ربي فحب أن تغفر لي فعفى عندئذ أبو بكر ورد عصيته على مصطح رضي الله تعالى عنه وأرضاه لماذا لأن مصطح قذبا وعذراء وقيم عليه الحد واعترف بخطأه ولم يتنادى فيه عندئذ إذا أخطأ عليك أخو فاعترف بخطأه لا ينبغي عليك أن تنتقم منه ولا ينبغي عليك أن تطلب منه شيئا إذ أنه اعترف وارتبع ولم يتنادى في خطأه عندئذ ما عليك إلا العفو ولا تطلب عوضاً عما فعل فيك قبل ذلك ونقول لك إن ذئذن ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله الرحيم في صحيح مسلم جاءت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره عائشة فثبت زينب عائشة فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة ساكتة فلم تنتهي زينب رضي الله عنها وأرضاها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائسة دونك فانتصري دونك فانتصري فربت عليها عائسة قالت حتى جفري حهاب لأنها لم ترتبع بل كمادت فإن ذئذ يجب على من ظلم ومن بغي عليه أن يرد حتى يرتبع الظالم عن ظلمه والبعاغ عن غيه بحر أن لا يجور وأن وأن يرد السياء بمثلها قال جل على ودزاوا سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين فقال عليه الصلاة والسلام المستبع لما قالا فعلى الباب منهما ما لم يعتد المظلوم فالعف محمود إذا تعتد عليه رد الظالم عن ظلمه ورد الحقوق إلى أهلها ويكون العف مجنوما إذا ظل الباب على بغه وتمادى في ظلمه وجوره وأتاع يأتاع وقال وقال فعندئذ ينبغي أن يوقف عند حده والله جل على يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ضر وكان الله سميعا عليما هذه لمحات رقفات في فق الصلاة والإصلاح بين الناس أردت بيانها لإشكالها على كثير من الناس وإستباهها على الشائلين للإصلاح فضاعت حقوق وتماد الظالمون وتجرأ المتجرئون وأشيع بين الناس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 بالفاحشة والنميمة وهذا ما لا يرضاه الله جل وعلا والله أمرنا بالعدل وأمرنا بالكسط ولما دعى أهل الإيمان إلى التعي بين الناس بالإصلاح فلم يرتدي الظالم عن ظلمه وعن بغيه أمر جموع المسلمين أن يكونوا مع المظلومين حتى يرد الظالمين عن ظلمهم وبغيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلقوا بينهما فإن بغتوا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله قسر الله العظيم رب العرش العظيم أن يصبح فساد قلوبنا وأن يوفقنا بالعلم النافع والعمل الصار وأن يوفق جميع المسلمين إلى اختفاء فيما بينهم وإلى رجل حقوق فيما بينهم وإلى دفع الظلم فيما بينهم إنه ولي ذلك ويقادر عليه إباد الله إن الله قد أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال ربكم قولا كريما بثما عظيما إن الله وملائكته يفلون على النبي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 اللهم وصقوا لك أمور المسلمين للحكم بكتاب واتباع سنة نبيك يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد اجتماعنا وأراد فألفنا بشر وفرقة وخلاف وشقاق اللهم فأسلله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم انقل المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا واجعلهم على عدوه اللهم إنا نسألك الهدى والثقى والعفاف والغنى ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألخفنا للطالحين غير خزايا ولا مسهونين اللهم من أحييته من نفاحه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واجعلنا يا رب هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سلما لأولياءك يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم, قلوب المؤمنين اللهم اصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام اذكر لي ومن سواك فهو ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه واذاه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم وادعوه يجيب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون تذكروا في معركه طراز حال بين المنافق وابرق تم الصف الاول بثور الله هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 سبح حكم ربك الأعلى الذي خلقك دوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فاجعله هزاء الأحوال سنقرئك فلا تنتى إلا ما شاء الله ونجهر ما يغفى ونجذرك لليسرى فتذكر إن نفع في الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يظل النار الكبرى ثم لا يموت ولا يحيا قد أتلع من تذكى وذكرت من ربي فظلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأدخى إن هذا لفضح بالأولى صحف إبراهيم وموتى الله أكبر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 صراق الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تظلى نارا حامية تشقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يؤمن ولا يغني من جموع وجوه يومئذ نعما لدعيها في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عيد جارية فيها سرر مغفوعة وأسواف مغفوعة ونمارق مصفوفا وزرابي مبتوتا أفلا ينظرون إلى الهدن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الزبال كيف مطبت وإلى الأرض كيف سفحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمطيط إلا من تولى فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله